БОК 2 Дев'яносто вісім. Подвійні сполучники. Хруфулатфилмуздежа. Хруфатф Поїздка була гарна, але дуже напружена. صحيح ان الرحله كانت جميله الا انها كانت متعبه جدا صحيح ان الرحله كانت جميله الا انها كانت متعبه جدا هو тих прибув вчасно але був переповнений صحيح ان القطار كان حسب الموعد الا انه كان مليئا جدا صحيح ان القطار كان حسب الموعد الا انه كان مليئا جدا. الهوتيل بو زاتيشني، але надто дорогий. صحيح ان الفندق كان مريحا الا انه كان غاليا جدا. صحيح ان الفندق كان مريحا الا انه كان غاليا جدا. Він їде або автобусом, або потягом. سييسافر إما, إما بالباص أو بالقطار. Він прийде або сьогодні ввечері, або завтра вранці. سيأتي إما اليوم أو غدًا باكرا. اليوم أو غدا باكرا. Він зупиниться або у нас, або в готелі. Сає скуну або в або Вона говорить і іспанською, і англійською. Іннаха татакаламу ліспанія, кама айдан ал інглізія. Іннаха татакаламі ліспанія, кама айдан. الانجليزيه. вона жила і в мадриді і в лондоні. لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن. вона знає як іспанію так і англію. انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا. انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا він не тільки дурний, але й ледачий. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. вона не тільки вродлива, але й розумна. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية ونا говорит не тільки німецькою, але й французькою إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية я не граю ані на фортепіано, ані на гітарі لا استطيع ان اعزف على البيانو ولا على القيثاره لا استطيع ان اعزف على البيانو ولا على الجيتار يا نميهو تانسواتي اني فالسو اني سامبا لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا مني نيه بودوباييتسي اني اوبرا اني بالات لا احب الاوبرا ولا الباليه لا احب الاوبرا ولا الباليه كلما شويت شي تпрацюєш تم ранніше закінчиш كلما اشتغلت بسرعه اكبر كلما انتهيت منه باكرا كلما اشتغلت بسرعه اكبر كلما انتهيت منه باكرا чим раніше ти прийдеш, тим раніше зможеш <تصفيق> піти. كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا. كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا. чим старше стає людина, тим вона більше любить <تصفيق> затишок. كلما تقدم المرء في العمر كلما اصبح اكثر رضا. كلما تقدم المراه في العمر كلما اصبح اكثر رضا